السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده وحمد وذيق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله من وسلاما فليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأي ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تقزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وساعة في الرزق وخروجا من كل هم من وديق ونسالك ربنا السطر في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك السطر في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك السطر في الدنيا والاخره امين امين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى اله الصلاه والسلام ثم اما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون <تصفيق> لا يزال الحديث موصولاً بنا عن تفسير سورة النازعات وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على إتمامها وان يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون كما قلنا أن هذه السورة الكريمة قد جاءت تتميماً وتأكيداً لما جاءت به سوره النبأ وهو إثبات أن الساعة لا ريب فيها وبيان أن أولئك الذين كذبوا قيام الساعة وكذبوا يوم القيامة ما نفعهم تبذيبهم وإنما أهلكهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر من أجل هذا جاءت تلك الآيات الكريمات التي كنا نقف معها في اخر لقاء التقينا فيه والتي تحدثت عن قصه نبي الله موسى ما عدو الله فرعون وقلت لكم ما ساق الله سبحانه وتعالى هذه القصه الا تسريه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين له انه ما هو الذي كذب وحده وإنما هذا كان الشأ مع كل الأنبياء والرسل من قبل وخاصة نبي الله موسى وقلنا لماذا ثم فيها وعد للمؤمنين أن المؤمن العاقبة له وأن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يهلك عدوه في يوم ما ثم فيها تأكيد على ما نحن بصدده أن الساعة قائمة وان الساعه حق فهلاك المجرمين لم يكن هو النهايه وانما يعقبه قيامه وبعث وحساب عسير من الواحد الديان من هنا جاءت هذه القصه وهي قصه نبي الله موسى مع عدو الله فرعون وبدانا نمسك بتلك الايات الكريمات التي جاءت مجملة في هذه السورة الكريمة تخدم الغرض دون تفاصيل. وحدثتنا عما كان من شأن نبي الله موسى مع دون الله فرعون. وآخر شيء إن كنا نقف معه فأراه الآية له الكبرى وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه موسى بآيتين. العصا واليه واليد. أليس كذلك العصا واليد؟ وبين لنا لماذا اكتفى الله سبحانه وتعالى بذكر تراه الايه الكبرى اما ان يعنى بذلك احدى الايتين وذلك لغرض قد بيّنناه او ان كلمه ايه اسمه جنس تشمل اليد وتشمل العاصف وسماها الله سبحانه وتعالى بالكبرى لانها علت وغلبت ولم تغلب ولم يستطع هؤلاء الصحاره ان يضاهوها أو أن يقفوا أمامها أو أن يثبتوا أنها سحي هنا أمر ينبغي أن أشير إليه لأننا قد انتهينا من الحديث عن هذه الآية الكريمة ولكن قبل أن الراحة أود أن أبين أن الشيعة عليهم من الله ما يستحقه حينما تصروا هذه الآية وأنا قلت لكم من ذي قبل إن الشيعة يعني حينما يفسرون القرآن الكريم فاعتقد أن القرآن لم ينزل إلا لعلي وآل بيت علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكأن القرآن ما نزل إلا لهم، فكل آية فيها مدح وفيها ثناء يصرفونها لسيدنا علي ولآل بيته، وكل آية فيها ذم وفيها تنفي وفيها عقوبة يبقى ابو بكر، يبقى عمر، يبقى عثمان، يبقى عائشة. وهكذا هم الشيعة الاثنا عشرية الذين هم يملؤون ربوع الأرض الآن في إيران في العراق في كل مكان وليست ذلك شيعة معتدلة إلا قلة قليلة جدا موجودة في اليمن بغير هذا لا باقي الشيعة المتشنون في الأرض ومنهم الذين جاءوا للأسف إلى مصر من هذه الطائفة الاثنا عشرية التي تحرف القرآن عن طريق تأويل القرآن تأويلا باطلا يقول لك فاراهوا لآية الكبرى اي جعله يرى عليا يا دي بقى الآية الكبرى يا عم ده عند الشيعة جعله يرى عليا خلاص بس ايدي الآية الكبرى يقول لك اه عندهم بقى الآية الكبرى علي واللي يخاطب سيدنا ابراهيم في النار وأنقضه منها سيدنا عليه وإن النجال سيدنا نوح لم تتحقق إلا بيد سيدنا علي وبيفعل كل حاجة كل حاجة كل وبالطبع هذا تاويل فاشل وباطل وتحريف للمعنى لا نقبله باي حال من الاحوال زي ما قلنا ان الكتب السابقه عبثوا فيها في اللغو يحذفوا الفاظ يقدموا الفاظ يؤخروا الفاظ لكن مع القران لا يستطيع احد ان يفعل هذا لان الله قد تكفل بحفظه انا نحن نزلنا زلنا الذكرى وانا له لا حافظون اذا اللعب يكون فين بقى ها في المعنى فاشتغلوا في المعنى زي ما عايزين فاي ايه يؤولونها هذا التاويل الباطل هنا كما قلت يعني عبد الله بن عباس يقول ارسل الله سبحانه وتعالى الى فرعون رسولين وجاءه بآيتين يعني لا رسول ولا آية ده ارسل اليه رسولين موسى وهارون وأرسل إليه آيتين ولكن المتكبر المتعصب لا يطاع ولو جئته بمئة رسول وبمئة آية في كلام ابن عباس يعني كان كفايه رسول وكفايه إليه عمد اثنين وبدال الآية اثنين الطعض اعتبر هو المتكبر اللي عنده ظرف كده ولذلك في ناس وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله سواء عليهم انذرتهم أم لم تنذرهم وأهل الكبر قالوا السيدة نوح سواء علينا أو او أو لم تكن من الواعظين لذلك تسعمية وخمسين سنة ما أفضل في هؤلاء تسعمية وخمسين سنة وعظ سر وجهر وليل ونهار في حالات ميقوس منها وبقول ايه حالات ميقوس منها وفي حالات تؤثر فيها الكلمة لكن دي حالة ميقوس منها فبنعم بس بيشوفوا يقول لكم انظر رسم لاني ولكن هذا لا يجدي ليه اعماه الكبر اعماه فلم يؤثر في هذا فشوف قراه الآية الكبرى على طول فكذب وإيه؟ وشوف الفاء فكذب وعاصر والفاء زي ما احنا قلنا تفيد ليه ها على طول رد سريع ومباشر هو لم يعطي حتى فرصه لنفسه ليفكر مفيش شفكيه رد سريع ومباشر قرآن يقول فكذب وعصى الفرق, الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين اهل العلم الاول قبل ما نقول الفرق بين الاثنين قالوا فكذب بالآية وعصى موسى يبقى عنده ايه شفهه كذب بها ثم عصى موسى فيما اخبره به ارسل معي بني اسرائيل تؤمن برب العالمين عصى افياء يبقى كذب بالايه وعصى موسى البعض يقول كذب موسى وعصى الله سيدنا موسى يقول للرسول قال له انت كذاب ربنا بيقول لك امن وارسل معي بني اسرائيل لم يطع يبقى سواء قل كذب بالآية وعصى موسى ده حاصر أو قل كذب موسى وعصى الله ده برضه حاصر كله بيصب في معين واحد لكن زي قال أهل العلم إيه الفرق بين التكذيب والعصيان قالوا التكذيب محله القلب بيبدأ من إين بيبدأ من إين؟ من قلبك هو التكذيب كده يبدأ من القلب ثم يعني عكسه على اللسان تقول انا مش بصدق. يبقى بيبدأ من منين لان لو القلب اقتنع اللسان هيقر لكن عشان القلب مش مقتنع يبقى اللسان مش هيقر فالتكذيب مبداه القلب القلب والعصيان محله الجوارح صح العصيان محله ايه الجوارح يبقى في واحد مش هيقر بالصلاه ده قلبه يكذب بها وعليه مش هيصلي يبقى ابى بيه ها بجوارحه بجوارحه يبقى التكذيب ده بتاع القلب والعصيان ده بتاع الجوارح وكلاهما كان من فرعاو كذب بقلبه فلم يؤمل وعصى بيه بجوارحه وذلك القرآن يشرح لك العصيان ده عمل ايه بقى عمل ايه يبقى فكذب وعصى ثم ادبر ياسعى وقات هنا ثم بقى ليه جات ثم يعني, يعني التجذيب جبل فقه على طول ليه للأول ما قال له وراء كذب على طول كده لكن أكبر يسعى ديجي جمعها ايه ثم ثم لأنه يسعى يعني بدأ يسعى يجتهد في أن يبطل ما جاء به موسى طيب ده حصل ازاي حصل بعد وقت إنه بدا يجمع اولا للمال ويوري الناس انه حاكم عارف بيستشيره زي ما كان الطربوش اللي بيحكمنا ده بيعمل ويقول لك انا ما باخدش قرار فردي انا مش مستبد انا باخد راي من الشعب باخد راي من الشعب يا نصاب يا ضلالي هو بقى الشعب يقوله في جيبك من ما أنت معلمهم ما اوريكم زي في العون الا ما قال هو باقي الشعب يضل يشوف حاجه انت مش عايزها باقي الشعب ايه, إيه؟ بيقول له كان بيسبح بحمد اللي كانوا بعدين بس للشعب بسين مسابح سبحانه حسني سبحانه حسني سبحانه او بس. بس كده باقي الشعب ايه لكن هو بيظهر لكده كده فالعصر العوض استشار ان الملك ونعمل ايه ورايكم ايه يبقى المسألة محتاجه وقت عشان كده جمعها معاها ايه ها ثم ثم والملك اد له وقت له ارج هو ايه واخى اذكر رايهم استنى بقى طيب عايزين نناوين عليه نعمل ايه آه. وارسل في المدائن حشرين نجمع بقى الصحراء ونعلن الناس ان ده ساحر ونبدأ نحمس الناس ضده ازالي قلت لهم كان ليه اعلام شغال نحمس الناس ضد موس يبقى رقم واحد نقول للصحراء دول انه حيثب بطريقتكم المثلث ده بقى شغال بسعر وعايز ياخد منكم العمليه فخلوا بالكم ونبدا نقول للناس خلي بالكم ده هو عايز ياخد الخيارات اللي فيتتكم في مصر وهيطردكم منها يخرجكم من ايه من ارضكم طبعا انت لما تقول للناس بقى زي ما بيعملوا الأم مع, مع الاسلاميين يقول لك يا نهار ده هيجوعوكم هيضربوا السياحه مش هتلاقوا وتاكلوا اكن مفيش ربنا يا سعال اللي بتاكلنا فمش هتلاقوا تاكلوا ده هيقعدوا النسوان في البيوت فمش هتعرفوا تبصوا لا هتلاقى واحدة تخفى فيها ولا تهزر معاها ولا بيه غريق انتين ده هخدلكم كآبة مش هبقى فيه افلام ولا مصرحيات ولا مش عارف ايه لأتيوب بقى واحد بيننمع واحدة ولا بيقبل واحدة ولا بيعر واحدة ولا أتيوب الكلام اللي انتو حبيله انت ده مبيش بارفاشة مش هتلاق الشعب كم تقولي يا نهرب يا يعني لا هلاقي ناكل ولا هنيت حريم حريمة على البباد ولا يبدو شون شك ايه لا يا عم كده خلاص هو لابد انه يجعل هذا الداعية متصادما مع اهوائكم ده حقيق لان هو الحق لازم يتصادم مع هوى الناس ده حقيق ده حقيق لكن الناس التي عشقت الهوى وعبدته من دون الله أفرأيت من اتخذ الهه هوى هو. لا يبدو من دون الله الهوى لا الصالح الصالب معاه فخططوله عشان كده بقى ثم أتبار يسعى بيسعى يعني بيكتهد في إبطال ما جاء به يموس ده احتد منه ليه لوقت عشان كده جينا التعبيد بيبقى بسمة التي تفيد الليه الطراخ يبقى دي ثم أتبار يسعى طب اللي حصل بقى لما تشعر مع الملأ قالوا ده ساحر والسحر لا يبطله إلا السحر وإحنا عندنا جيش من الصحراء ننتقي خيارهم ولذلك قالوا أرسل في مدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم مش مجرد سحار, سحار ده يعني دي صيغه شغلات شغلته ملوش حاجه غير السحر وعليم يعني بلغ في السحر المنتهى يعني هيجيبوا أساتذة اساتذه كما يقولون اساتذه الصانعة ليه حتى يثبتوا للناس انه جاء ببضاعه مزجاه ودي كما قلت لكم من قبل مضرهش نبي الله موسى هذه خدمتهم خدمة نبي الله موسى هم يختاروا يعني ارقى الناس واعلمهم بالسحر دي خدمة نبي الله موسى ليه لان قلت من ذي قبل ويمكن تبسطت في التعبير قلت لو راحوا جابوا صحه وسكه حافظين التعبير ده اي كلام وعن الله عمر ميل الحبال والعصي راح سيدنا موسى لام العاصه بلعت دول سكت كانوا قالوا ده معلم فيلسقون به السحر يعني هلسقوا السحر وهيعتبروا ايه معلم اه معلم وهو الخيبان لما يلاقي حاجه كده جامده يقولك ده بس ده معلم ده معلم ده معلم. معلم. معلم دي كانت تخدم سيدنا موسى لا والله لكن لما جابوا بقى معلمين لما وصل في علم السحر المنتهى ويجي بقى وعارفين ايه بقى ما هو سحر وما ليس بسحر يقوم لما ايه بقى سيدنا موسى يلقي العصا فتبتلع اه يبقى ده مش يبقى بقى فعشان عندهم منتهى العلم بالسحر قالوا لا ده عمل الله رب العالمين بقى ده مش عمل سحر يبقى دي خدت مين خدت سيدنا موسى خدمته خدمته وصعب قدير الحق كده صاحب قضية الحق ولذلك لما بنيجي في المناظرات، لك مش عاد تنظر مين يا عم انت يجيب لي واحد خربان عشان نظره لا هتلينا المعلمين الاسد اللي بيكلموا في الموضوع ده ونقعدوا معنا لا لا لما تيجي بنتصر على ده يقول لك الناس يقول لك ايه هتقول ايه ما هو جايبين لي واحد خايب، لا يا حبيبي هات الراس الكبير. بس فلذلك لما قالوا لي يوم ما قالوا لي اتناظر مين في يعني عايزين اكتناظر حد في المتصوفة على الهواء قلت شيخهم شيخهم فروع على ابو العزائي فلما يطلع حمار يبقى اللي تحت ايه بس خلاص مش هتكلم انا يعني انت عارف بقى. فجيب لي الراس لما اقطعها خلاص قطعت الكل اللي تحت كل اللي تحت فدي خدم سيدنا موسى فكان الاتفاق اللي نبعث وشوف بقى ارسل المداني ايه حاشرين جبا يحشروا يعني يجمعوا فجاء له بجيش جرار من الصحراء حاجه ترهب ترهب العين كده جيش جرار وايه بقى كلهم اهل عرف عليم ده كان الاتفاق ده كان الاتفاق والقصة هنا اجملت هذا ولذلك كده القصه راحت قال ايه ثم اذبر اذبر ايه يا فحشرة فناد فحشرة حشرة دي يعني ايه يعني ايه جمع جمع الصحر فقصة جمع الصحر تتبعها في صور اخرى طواها والشعراء والقصص كده دور بقى عليها في الصور دي ان رعب كل صحار عليه وجرى بينهم وبين فرعون اتفاق له ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين عايزين فلوس لذا طمعا في الفلوس في الفلوس والمنصب قال نعم وانكم إذا لمن المقربين كمان يعني وتخيل بقى اللي بيجاور اللي بيجاور بسلامته واخد بالك انت اه اللي بيجاور بسلامته طباخ وسواق ويخش بكل شامم كده يعني تلاقي غيره شغال سواق مثلا لو مشكوف لجله يجي يقول له باشا سواء. قال سواء حسبي. فضل يا باشا سواق كانه رايح على الضابط لا سواق عشتي يا باشا خلاص ما هو جاور ال جاور الكبير طباخ لو مسكوا في لجنه هيقولوا له طباخ ايه طباخ يعني لكن لو انا طبخ الريس خلاص هيقول له تمام يا ريس يلا مع السلامه فاللي بيجاور بقى فهو قال لهم كده لما بيقولوا انكم اذا المقربين ده منصب دع له وسط الناس يبقى فيه ماده وفيه منصب وانكم اذا لمين المقربين هي كده جاره الاتفاق ون أنا عجبتني كلمه والله قالها ابن عباس ايضا قال لك الخصم اذا كان مؤدبا طرد فيه الخير خصمك اللي قاعد قدامك لو مؤدب طرد فيه الخير لكن لان الادب فرع التواضع مش تبقى فاهم يعني وقله الادب بفرع الكبر فخصمك لو مؤدب يبقى متواضع ومدام كده طردوا فيه الخير طردوا فيه الخير عشان كاش فات العيال اللي بيجيبوها دلوقتي ستة ابليس وغيرها وغيرها شكل الزباله الموجودين دلوقتي خربان اللي اسمه محمد ابو محمد ده اللي يعني بتمنى من الله والله يقع قدامي بتمنى نيتي على الله اللي عامل فيها نفسه فاهمه وعالمه وهو ادفه خلق الله شوف الكبر وقلة الادب اللي بيقعدوا يتكلموا بيها فتعلم من الحالات اللي قدامك دي عمرك ما تفصل الخير ابدا امدد لما يجي لك خصم ويبدا بادب فرج فيه الخير طب مثلا الكلمه دي ليه قال ان خصمك اذا كان مؤدبا فرج فيه الخير خلاص يبقى في هيبقى فيه منه خير لان زي ما بقول لك قال اهو فرع الطوابع والمتواضع ده هتوصل معاه طب هم بداوها ازاي قالوا يا موسى إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن ليه نشوف الادب يا تتفضل حضرتك اتفضل انت شايفها ازاي؟ فبادوها بايه؟ ولذلك بادوها بادب ختموها بايه؟ بإيمان أمانا برب العالمين فتلاقي فيه خير خاص بادة فيه ولذلك إيسو ولذلك أنا بعد كده لما بيقعدوني مع حد ده إيسو بدأها بأدب بقى حلوة قوي قوي قوي قوي بعرف ان أنا هاوصل معاه بدأها بقله ادب ملوش عند غير فرده الجزء كده ليه التطاول على الاسلام من المتطاول ده وقليل الادب ده ملوش غير كده بل الاشكال دي ملهاش الا كده وهم كتر للاسف الشديد فشو بقى قالوا بقى خلاص فالقصه معروف إنه بعتوا يجيبوا الصحراء وبعدين بعتوا يحددوا معاد مع سيدنا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا لقطه لك نحن ولا انت مكانا ايه جميل اوي ومسيدنا موسى يختار معاد يا السلام على الاختيار يقول له موعدكم ايه يوم الزينة اللي هو بقى يوم عيد وأجازة ليه؟ وأن يحشر الناس ضحى نلم الناس كلها نلم الناس كلها وصعب الحق لازم بأساكي كده نلم الناس كلها ليه؟ عشان لما تنتصر خلاص يبقى على مراه ومسمع من كل الناس فتحمل الناس على قولك ورأيك هي كده ولذلك قلت إخوانك زمان ان فراعين العاصر بتتعلموا بقى تعلموا. تعلموا تعلموا لما جينا وبدأنا نقع مع الدولة ومعجبهمش اللي احنا بنقوله تكلمنا عن اليهود مش عاجبهم عن النقاب مش عاجبهم مش عاجبهم فاول مرة تقرب علي تقولهم كده تقولهم انا علشان اتكلم واقول انا صح ولا غلط انا طالب ثلاثة شيخ لازم والمفتي ورئيس الجامعة والتلاتة عضو ونعرض ونفتح القضايا دي نشوف مين فيها الصح ومين فيها الغلط رح الظبط الله عليك قال لي بحث امك مين فيها الصح ومين فيها الغلط وتطلع انت صح ونتدري بأحلى بالجازم لا انت هتترمي في السجن لا تقولي لا صح ولا الله مع السلام فتعلمه من فرعاوة فذلك فراعين العاصر دول أشد وامك اللي عملها من واصرة أمام الناس ده لا يقل الآن بيتفادوا هذا لكن انت يخليك لزيرهم قدام الناس فهينفضح فيقول لك لا انت خوضوا يقف السجن لا من شاف ولا من قواع نحن نبتل من إحدى عايزينه بقى ونجيب الأفاكين دول يقولوا اللي أحنا عايزينه برضو والناس ناخد من طرف واحد لكن اوعد خليهم يسمعوا الطرف التالي ليه؟ علشان ما يحصل لناش اللي حصل مع موسى تعلمه الظلم خدوا الدرس خدوا الدرس فهو سيدنا موسى يعني أراد هذا وقصده الناس تقتمع خلاص مكتم ويجي كل الناس من كل صوب واحد وهو صاب الحقيقة أخذني سبحان الله سبحان الله فهي دي اللي بقى بالآية ثم ادبر يسعى فحشر فيه فنادى جمع الناس رقم واحد في اعلان اللي حصل ان صحره قوم والقصه بقول اختدلت هذا وجاء سيدنا موسى ولما بداوا بقاله والناس بقى اجتمعت بكل صوب وحاله تلقي ولا نلقي قال بل القى فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم انها تاسعة كل الحبال والعصي دي تلعب يقول بقى للعقم اللي بقى قص صحرة ودهنينها زي, زي بقى اي حيلة بقى انت عارف احيالي حيلة الصحرة دي بطلعون الحوال اللي بطلعون في تلفزيونات دول واغتبالك يقول في واحد ويقلب اللي مش عارف ايه ايه ويموتنك ايه ويرجع الصحر يقول لك طبعا انا بتموت كل دي سماء ايه خدع خدع ولذلك القرآن ما قالش صحر والحبار والعصي الصحر اعيون الناس اعيون الناس يبقى الخداع لايه للعين للعين بس للعين بس ده في زي ما هي والعصي زي ما هي لكن اليوم حيلة خلاص احتالوا بها على أعين الناس والناس بتصدق اه في ناس بتصدق في في ايه المشكلة ايه المشكله فيجي سيد يلقي طبعا الساحر هو الوحيد اللي عارف ان العصا اللي رماها هي عصا والحبل هو حبل واني هو عامل خدعه الناس تشوفها ف ده فاهم ده كويس قوي فسيدنا ما موسى قال فمعتقدين ان تبقى كده برده تفضل عصايا زي ما هي فجاه العصا تبلع دي مش عصايا بقى ده مش بيحكي على العقول ولا على العيون ده العصا تحولت عن حقيقتها الى ده بتبلع ده مسح فعشان عندهم علم يعلمون انه لا يستطيع ان يحول الشيء عن حقيقته الا الله وعشان كده بخدوش وقت قالوا امنا برب العالمين والقصة معروفة بقى. امنتم له قبل ان اذن لكم بعد ما كانوا اجلوا من المقربين با من المقطعين انه لكبيركم الذي علمكم فلا سوف تعلمون خلاص وتهديد بقى لا أقطع عن يديكم وأرجلكم ولا أصلب أنكم في جذوع النخ. الإيمان يا ابن ما بخش القلب والله لا يزعزعه شيء. والله من صح لا يزعزعه شيء. قالوا لا ضيق قالوا إيه؟ لا ضيق انس. انس. انس. كل اللي تعملوه ولا يعني في شيء. أهم حاجة عندنا ربنا بقى. إن إلى ربنا. منقلبون إن مطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله ايه اه خير وابق آه والله فما فريت ما فريت ولذلك أنا قلت لأخوانكم الخاف الله حاصل العلم هو قطع وصلب والله ما قطعش وصلب والرجح إن قطع وصلب وهذا ما قاله ابن عباس كانوا في أول النهار صحرة وفي اخره شهداء بره وابن عباس قال إن أول من قطع وصلب الأرجل والأيد من الغلاف كان فرعون ولم يتنزل ولاقوا الله بهذا ولذلك عليهم يتكلم اللي بحضرهم على تفسير سورة القصص لهم كان فيه ثلاث خواص كانوا في بني إسرائيل كانوا في بني إسرائيل ثلاث أوسيمة في بني إسرائيل ده يبقى طولهم في سورة القصص فده اللي القران قالوا بعد ما قطع صلب راح منادى بقى في الناس نادي فناد قال لنسبه أنا ربكم الاعلى حزار واحد يتخذ الهه غيره انا ربكم الاعلى اه بعض اهل العلم قال يعني لا يعلو علي اله اخر وارد البعض الآخر بولي أنه كان لهم أصنم أيضاً يعبدونها وهو يدعي أنه أعلى هم هم آلهة وهو أعلى الآلهة والد في النهاية هذا بيان للناس أن يعبدوا غيره هذا بيان للناس أنه أعلى إله لو كانت هناك آله هذا تحذير للناس أن يتخذوا إلها غيره ولذلك أشكرتم على الصحراء آمنتم له قبل إيه؟ أن آذن لكم بس فعشان هو الرب الاعلى اه ممكن يكون لي موسى ليه رب بس تحت منه وعشان تامنوا بيه بتاخده ايه هي كده هي كده يبقى فنادى انا ربكم الايه الاعلى ادي بقى التفاصيل التي ال ال اجملت التي اجملت هيجي اجمال هنا تاني بقى اسمع اللي جاي بقى والآن دي معاها معها كلمتني فاخذه الله نكال الاخره والاولى خذ الأنبير المعيار ده إن إذا وصل الظالم إلى هذه المرحلة لابد وأن يقسمه الله خذها قاعدة كده وعشان كده لو قلت والله في وانا في سجن أبي زعبل قبل مخرج قبل الصور على طول أقسمت للإخوة اللي معاه في سجن أعلمه هذا قلت لهم والله دي نهاية حسن وأمن الدولة درجة مؤخص ترجعنا انت بتحلف بالله قلت اه والله، فسأل لي ليه قلت لانهم وصلوا الى ما وصل اليه فرعون، خلاص جابوا الاخر وصل خط الاحبار واحنا فيه لضغلي بيعقاوا مع بعض الاخوه فكلب من كلاب امن الدولة بيضرب اخه بكهربه فالاخ من حرقه الكهربة صرخ وقال يا رب فرد عليه الكلب قال له خل ربنا ينفعك باللبز كده اقسم لكم كما اقول قال له خل ربنا ينفعك فأنا قلت يا دي النهاية بدأ مواصلوا لده خلاص يا بقت خصومتهم بقى مع مين مع الله بقت خصومتهم مع الله بس دخل في خصومة مباشرة مع الله فمش هتعبدي وقد كان وقد كان يعني دي خلاص دي دي امور يعني قالها القرآن وأراها كله بصير كله بصير يقول أنا ربكم الأعلى خلاص انتهت وخد بالك بقى اللي دائما بقولها واحد ولا حد بموت إن كل ظالم يهلكه الله لابد بد وأن يذل وأن يكون جزاؤه من جنس عمله لازم يكون في ذل والجزاء من جنس العمل خدها على مستوى البشرية كما صول القرآن الكريم من أول النمر اللي في حياة سيدنا إبراهيم اللي وصل للمرحلة دي أنا أحي وأميت موضى الخط اللي أنا بقول لك اللي بيوصل له لازم يتقسل فلما نوصل لخل ربنا ينفعك كان لازم يتزله على طول كده فهو وصل لديه النمرود أنا أحي وأميت اللي دخل في حرب قصومه مع الله في مع الله اللي بيه ربنا هي الجزاء من جنس العمل قال ايه انا اوحي واميت آه هموشة تدخل في قام في طوعة. تتحرك تجيب له تربانة في نفخه مش عارف يموته عشان هو قال ليه انا اوحي واميت طب موتها بقى شوف الرسالة طب موتها بقى معرفش زلته بحياتها اللي هو بقول انا اوحي واميت ما لو ما دي تريحتها طول ما هي حية تعباه. ينادع الخدم اللي كانوا له الحذاء عشان يخليهم يضربوه بالحذاء على وجهه عساها ان تموت فيموت قوة طب مش انت بتقول انا اوحي واميت طب ما موتاش ليه قارود قالوا له احسن كما احسن الله اليك دخل في نفس الخط قال له لا احسن ولا حق ده انا بجدعنت انما اوتيته على علم انمي ربنا ملهوش فضل علي ده من الاخر كده وهتسمع العجب في القصه دي لما نيجي نتكلم سوره القصص وخرج يطا الارض بقدم الكبر بقى فين في جوفه فخسفنا به وبداره الارض جزاء من جنس العمل وكل بيوصل الخط اللي انا بقول لك عليه ده خط احمر ده. خط اللي بقول لك عليه ده فرعون قال لي ملك القوبص وهذه الانهار تجري من تحت واضرب بكم الاعلى تجري من فوقه وبقى اسفل خط احمر يا خط احمر يحسني يقول لك انا مش فرحم بيدور المهارضة على اللي يرحمه اللي يرحمه اللي كان بتقوله فخمتك وسعبتك وتمام يا فندم بقى يتنادى فين المتهم حسني مبارك والأفندم وجوه الأفص زي حط الإخوة وراح إن شاء الله ترى زي ما دخل الإخوة وعيانه جوه زي ما حصر قلوب أباء على عيالهم ربنا حصر عليهم وحصرهم عليه هي كده هي كده ليه؟ لأنه كلب هو زباليته وصل الخط دوارده وصل الخط دوارده فقصة بقى التنكيل بفرعون فأخذه الله نكال كلمة نكال دي يعني ايه؟ دعني كلمة نكال؟ قالوا النكال هو الاخذ الشديد الذي يجعل من يراه ويسمعه ينكل ينكل يعني ايه يعني يكف تاني النكال هو التنكيل اذا السلام هو التسليه فالنكال هو التنكيل التنكيل قالوا الاخذ الشديد الذي يجعل من يراه ويسمعه ينكل يعني ايه قالوا يعني يكف يكف عن ايه يكف عن ان يعمل مثل ما كان يعمل من نكل به يوم هو لما تسمع ان ربنا نكل بفرعون نكل بالنمرود نكل بعاد نكل بثمود او اللي شاف ده يوم يكف انه يفعل مثل ما فعل او يقول مثل ما قال يبقى فايده للتنكيل ده ايه أنه زاجر يكف الآخرين يقول لك حاسب لا يحصل لك زي ما حصل لهم كفيل بأنه ينفر الآخرين ويخوفهم عشان كده سمي لكالا لانه من التنكيل والتنكيل معناه الأخذ الشديد اللي يجعلك تنكل يعني تكف تكف شايف أن كلامك زي كلامهم عبطل شايف أن فعلك زي فعلهم عبطل حتى لا يصيبك ما أصابهم أصابهم وقصة التنجيل بفرعون بقى معروفة إنه طبعا خطع صحرا وفعل أبيهم الأفعيل ثم أراد أن يتخلص من موسى ومن معا أعتبر أنه هم مفسدون مش كده أتظر موسى وقومه وإيه ليفسدوا في الأرض وإذا ركب آليهتك منفعش الجماعة مفسدين أعزين يغطوا الحيانة وعايزين يعزنوا في في كل مكان وعايزين يمنع الخمر وعايزين يمنع الفن، يبقى مفسدين صح يبقى مفسدين أما احنا في مصلحين بنعري ونسكر ونفن هو ده الإصلاح بقى شوف الموازين شوف الموازين موازين مختلة مختلة فبقى موسى هو اللي بوفشن هو من معه زي ما كنا الناس حاطه السجون الفساد طالع تقول لي احتجب انت من اهلك ما تشامهم يعنيين بقيت انا اللي مفسد بقيت اللي غلطان بس كده طالع بتتكلم عن حرمة الدخان ما انتش عارف ان فلان وفلان بيشربوا دخان يعني انت قصدك ايه يعني تزعلهم ايه ولا تقفل شركات الدخان اللي بتاكل عشرات الناس فانت مفسد كذ فات مؤامرة وانقلب الحق باطلا والباطل حقا خلاص نيخلص من فرعون وما وعالم وربنا أخبر سيدنا موسى وأوحى لين مصر بعباده وخارج ببني سواط بعف فرعون وجنوده وخلاص البحر ذامهم وراه مفيش مفار اللي معه خاف وإن أنا مدركون عنده إيمان بالله ووعد من الله وعد من الله لا يصلون إلى الكومة ربنا قال له كده فقال له مدركين ايه كان لئن معي ربي ساهديك الوحي اضر البحر بعصاك يدعله طريق يابس يعدي الحمار مش فاهم ان دي بتاعة موسى مش بتاعته يلا رجال يعادوا يلا سابهم تركهم حد ما بقوا في الوسط وعاد البحر رهوة كما كان غرق غارق هو من معه ولما يلادي بقى آمنت برب العالمين أو ده بقى الندم حيث لا ينفع الندم الآن آل وقد أدي دوبة الكذاب بقى وقد عصيت إيه؟ قبل وكنت من المفسدين تعرف من المفسد بقى من المفسدين كده كده فده دي رب مولا لخص الله إيه لكال الاخره إيه والأولى قالوا بقى ايه الاخره والاولى عرفنا نكل خلاص طب الاخره والاولى فالبعض قال الاخره والدنيا انه ربنا سبحانه وتعالى جعله عبره في الدنيا والآخرة ونكل به في الدنيا والآخرة نكل به في الدنيا اغرقه ده مش كده وبس ده طول ما الدنيا قائمه وأتبعناهم في هذه الدنيا ايه لعنه يعني شوف طول ما الدنيا قائمه مش مش راحو ده هو مش راح خرزت لا قال الحد لحد النهارده والى ان يرث الله الارض ومن عليها بيلعن بعدهم في هذه الدنيا ايه لعنه لعنه هذه كال الاولى الدنيا انه غرق وبيلعن وبيلعن اللعنه مصيبه تقول فرعون ومن لا يقول لك إيه؟ الله يلعن فيلعن اذا ذكر على وجه الخصوص ويلعن ان لم يذكر على وجه الخصوص بالعموم تقول لعنه الله على الظالمين يطلع منهم مين خلاص كده كده وبس يبقى غارق ولعن ده مش كده وبس النار يعرضون عليها غدول وعشيه والعياذ بالله او ده بقى قمة اللي هقول ايه قمة التنكيل يا ابن قمة التنكيل ان يظل فيه لفحها الى ان يرث الله الارض وما لا هتعرفي بيتم مرة واحدة ده خلاص لكن لما تقعد بقى مياد السنين بتخليه عين ايه اللي هو رايح له ويزوق ماشه دي كارسة دي في عد ذاتها كارسة إله نفسي ما بعده إله يبقى نكل الله به في الدنيا ولسه اللي لم بقى فين في الآخرة ويوم القيامة هو من المقبوحين والعزو بالله تبقى البداية سهودة زي ما قلت لإخوانكم يبقى دي البعض قال لي نكال الآخرة والأولى دنيا وآخرة والبعض بيقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي بسبب الآخرة والأولى يعني نكل الله به مش مش مش قالوا بقى دولي وآخر قالوا لا بسبب الآخرة والأولى وده قالوا ابن عباس فسألوه بسبب الآخرة والأولى اللي هم يعني؟ أما الأولى فقوله ما علمت لكم من إله غيره وأما الآخرة فقوله أنا ربكم والأعلى يبقى ربنا نكل بيه بسبب كلمتين دول ما بدى منه في أول في حياته وما ختم به حياته أول حياته وأول ما قال للناس ما علمت لكم من إلى غير فكانة الأولى والآخرة اللي ختم بيها اللي معانا النهارنا دي أبل ما يموت وابل ربنا يأخذوا قال أنا ربكم الأعلى. فبسبب الأولى والآخرة دول اللي طلعوا منه دول أخذه الله نكلا جعله عبرة للناس تفسيرين حلوين ورديين يبا فأخذه الله نكال الآخرة والأول يعني نتكل به في الدنيا والآخرة بحص او بسبب قولاته الاولى وقولاته ها الآخرة بحق موضوع اللي زي متعلق هو ذاك الخط لي الخط الاحمر اللي دخل فيه اللي دخل فيه أيه بدي فأخذه الله نكال الآخرة والأ والأوله ختم ربنا القصة ان في ذلك اللي حصل اللي فرعون ده كله في ذلك بقى ان في ذلك لا عبرة عظة بس المين يا ابنه مين بقى اللي طاعز مين اللي يطاعز صحيح من تطاعز تقول للناس ياما لكن من الذي يعتبر ومن الذي يطاعر مين مين اللي في قلبه خوف من الله أما اللي ماعرفش ربنا فقلبه ميت لو قعدت تقوله مليون سنة وذلك قال لي عبرة اللي مليه يخشى لانه لا يؤثر الحق, الحق الا في انسان قابل للحق الا في انسان يعرف الله اللي ما يعرفوش لو يؤثر على انسان يقول يوه ده انسان يقول انسان يقول انسان يقول لهم وفي النهاية يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول انسان يقول أشكتها أتلت لما السيدة مريم وهي كانت بنت بك في منطقة خلوية وفجاه لا راجل قدامها فتمثل لها بشرة سوية البنت أول حاجة تخاف عليها عرضها على تلك عرضها فخافت على نفسها فردت منه أن يجتنبها والا يؤذيها فماذا قالت إني أعوذ بالرحمن منك أنا بحط ربنا بيني وبينك بس مين بقى اللي يعني يفيد مع الكلام ده مين اللي يفيد مع الكلام ده لذلك قالت له ايه ان كنت ثقيل لو انت من اللي بيخاف من ربنا فانا اجعل الله بيني وبينك لكن لما بيخافش هيقول لا نعم يا اختي بابليني يا الله الكلام ما بيش في دماغه وانت في ناس كده طوح التفكرة بخدني على جناحك وبقابلني وبقى كده؟ مش من اهل التفكرة مش من آهل التذكرة سواء عليه ما أنظرتهم أم, أم لم يقول ما فيه شيء المسألة عنده واحد ما فيهش عنده مشكلة ما فيهش عنده مشكلة فالكل اللي ربناه يقوله ده قول إن في ذلك العبرة بس المين بقى لمن يخشى لمن يخشى فيه ما قاله بعد دي أأنتم أشد خلقا أم السماء بناه يا سلام بقى اكرم الله يجيب بعد كده يا سلام نسأل الاول ايه علاقه بقى الايه دي بالايات اللي هي السابقه ليه لان انت حسيت هنا بنقله صح بنقله فرعون وربنا يقل عليه رياح ورياحنا منه فجاه جه الحديث عن السماء عن السماء وخلق السماء ولسه الارض وخلق الارض ايه بقى الرابط وليه النقلة دي وليه النقله دي وشوف بقى كلام الحق واللي جاي في خلق السماوات ده والأرض لو انت حبتك الملو وتعرفه طيب ان شاء الله تعالى أشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم